مستقل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم البجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجلاس كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عفر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فَد رَبَّهُ وَأَّ مَغَلُوب فَ تص ففَتحن أَوبَ السَّمائِ بِما إِنهَمِل وَفَجررُناَ الأربَأ يونَ فَلْلتَقَلم وَوعلَ أَمرٍ قد قُدِ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 فَكَيفَ كان عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ مَا أَثْكَنَهُمْ أَجَازُ نَخْلٍ مُنْطَهِرٍ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ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 مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذادي ونذر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 ورسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجذي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 بل الساعة مَوْعِدِهِمْ وَالسَّاعَةُ الْهَاوِيَةُ أَمْر ۗ إِنَّ لِلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۗ يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ ۗ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۗ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا واحدة كلمح